بوك تو أدخمت دات رامتي ثمانية وتسعون ثمانية وتسعون أرمكيك حروف العطف المزدوجة حروف العطف المزدوجة مرتاليا مكزاورو بك أرقيقو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 إلا أنه كان مليئًا جدا صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئًا جدًا. ساستمر قد رويغو مقرام تاليان تفيري. صحيح أن الفندق كان مريحًا، إلا أنه كان غاليًا جدا صحيح أن الفندق كان مريحا. إلى أنه كان غاليا جدا إيس أن أوتوبوسيت سيسافر إما بالباص أو بالقطار سيسافر إما بالباص أو بالقطار إيس أن دريس ساغاموس مووا أن سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا سيأتي إما اليوم أو غداً باكراً إيس آن چونتان إيج خوربس آن سيسكنوا إما معنا أو في الفندق سيسكن إما معنا أو في الفندق إيس لاباراكوبس اسبانورات إيسه ورغورتس إنجليسورات إنها تتكلم الاسبانية كما ايضا الإنجليزية انها تتكلم الاسبانية كما ايضا الانجليزيه من إيشورا مدريدشي إيسوي لندنشي لقد عاشت في مدريد كما ايضا في لندن لقد في مدريد كما ايضا في لندن is ethnops تعرف إسبانيا كما ايضا انجلترا انها تعرف اسبانيا كما ايضا انجلترا is aramartosulelia aramet zarmatsits انه ليس فقط غبيا بل ايضا كسولا انه ليس فقط غبيا بل ايضا كسولا ايس ارامارتو ليست فقط جميله بل ايضا ذكيه انها ليست فقط جميله بل ايضا ذكيه إن لا تكلم فقط الألمانية بلأضا الفنسية إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفنسيةوزز داكرة شمزلية لا الصطيع أن عزف على البيانو ولا على القثرة لا استطيع أن أعزف على البيانو ولا على الجيتار لا أستطيع ان ارقص الفالس ولا السامبا لا استطيع ان ارقص ولا السامبا ارتس <تصفيق> اوبيرا لا أحب الأوبرى ولا البلي لا أحب الأوبرى ولا البليرات أبرستشب م أبرستد مركبي <تصفيق> كل مشتغلت بسرعة أكبر كل من منه باكرا كلما اشتغلت بسرها أكبر كلما انتهيت منه بأبكر راتس <تصفيق> اوفرو ادري موخوال ميت اوفرو ماله شيدلب تسفلاس كلما اتيت اكثر باكرا كلما قدرت ان تذهب اكثر باكرا كلما اتيت اكثر كل قدرت ان تذهب اكثر باكرا راتس اوفرو بيردبي ميت كلما تقدم المرء في العمر كلما أصبح أكثر رضا كلما تقدم المرأة في العمر كلما أصبح أكثر رضا